وما ظلمناهم ولكن ظلم أنفسهم فما أخلت عنهم آلهتهم التي يدعون التي يدعون من دون الله شيئا إلا لما جاء أمر ربك وما sent me